إ إن خِفْتُمْ أَلَّا تَعّنُ فَواحدَةً أَوْمَا مَلَكَة أَمَكُمْ ذَلِكَ أَدَنَا أَلَّا تَعوللُ وَآةُ النِسَ أَصَدُ قاتِهِ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 َكُ اللهَّه وَقولُُ قَوْولًا سَديدَا إِ الذيينَ يَأكُونَ أَمولَ التَمَا ظُلمَد إِ ماَا يَأكُلونَ, يأكلون فيِي بُطُونهِم النارَ وَسََصْلَونَ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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ لا لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ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 أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا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 يكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداه نقا طارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا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 وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِ فِي حُجُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاؤُكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا 1. فَإِن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذَلِكَ لِمَنْ لمن خشي العنة منكم 3. وأن تصبروا خير لكم 4.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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلون اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 ِّجَالُ قََّامُونَ عَلًَا النِسَاءِ بِمَا فَبَّلَ اللهَّهُ بَعْضَّهُمْ عَ بَعْضيم وَبِمَا أَمْ فَقُوا مِن أَموَالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قتَةٌ حَافِضاتُ للِلغَبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ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 وَإِن كُنتُمْ نَغْضَاءُ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً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 مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 فَكَْفَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصبَةٌ بِمَا قَّمَة أَذهِمْ ثُ جَ أوُكَ يَحِْفُونَ بالِالل ثمُ جَ أُكَ يَحِْفُونَ بِلهِ إنِ أَرَدنَ سنا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وكلهم في انفسهم قولا بليغا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 فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤمنِنونَ حتىََّى يُحَِّمُكَفِي مَا شَجرَ بَيْنَهُ ثَُّ ل يَجِدُ فِي أَمفُصِهِم حَرَجًَا مَّا قَضَيتَ وَيُسَلّمُ تَسْنمَا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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا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 فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُ الْقِتَالُ إذَا فَريقُ مِنهُمْ يََخْشَونَ النَّ سَكَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَددَّ خَشْيَه وَقَاوا رَبَّّنَ لِمَكَتَبَتَ عَلَْنَ الْ القِتَال لَْلَا أَخْخَرْتَنَا إِلَ أَجَلِ قَرِيم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 وَمَيْ يَكسِبَ إِثْمًَا فَإِنَّماَا يَكْسِبهُ على نَفْسِه وَكَانَ اللَّهُ عَمًَا حَكمَا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَّبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ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 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا خُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُحْ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ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 الذيينَ ييتَرَبَّّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَدح مِنَ اللهَِّ قَا أَلَم نَكُمْ مَّكُمْ وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصبُ قَُ أَلَم نَستَْح إذعَلَْكُم وَنَم مِنَ الْمُؤمنِنين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 وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَمَنْ فلن تجد له سبيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا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 يَسْأَلُكَ أَهلُ الْكِتابابِ أَنْ تُ نَزِلَ عَلَيْهِم كِتابًا مِنَ السَّمَا فَقَدَ سَأَلوا مُسَ أَكبَرَ مِن ذَلِكَ فَقالَاوا أَلِنَ اللهَّه جَهْرَةَم فَأَخَذَتْهُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ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 وَأَخْذِهِمُ الْرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ ذِكْرًا مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عظيما إن أَو حَنَ إلَكَكَمَا أَو حَنَ إلَ نُحِ وََّ بِّينَ مِ وَأَوْ حَن إِلَ إِبَهِيمَ وَإسمماعلَ وَإسحاقَ وَيَعكوب وَْأَسباقِ وَعسَ وَأَّوبَ وَيُون سَهونَ وَسُلَم وَآتَنَ دَودَ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 وَكَانَ اللَّهُ عزيِيزًا حَكمَا لكن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَل إلَكَ أَنزَلَهُ بِعمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْحَدُ وَكَفَ بِلَّهِ شَهيدَا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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ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 نَسُقَدْ جَاءَ كُنْ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا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 فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك